Of the heavens, what shall I وشكرا اللي جادا بيصلي والعي والرقام يا رابي قلي يا فاتحة الأبواب أفتح عزلني أدعو أطوب في الغوض صلي Wa la la wa المعبود الخير يصل في ولاه والنور يا في قلبي املا لنا نور يا نور للرحمن نورنا هم المطلوب لي قوم Wa la ya أسول علي والآل والأمحال يا رابي قلبي هيدا والدم حلي وقوم مع الأبا يا عل ت الغراء حلو وَد والآان يا نبي المفروح تملى لفوف النور المتجلي والعالي والأحرار يا رابي مرسول من التاج الذي يقع بالتاج يا سيدان الكون والإطرا والمحراج من غير سؤال وحراج في مغامك المحوش كل عيسان